قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين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 ذالكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سواء ظُمَّ سَمَاءَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا قَوْعًا أَوْ كَرِهَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِرِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وقالوا, وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 قالوا انتق الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره وهو خلقكم اول مره ترجعون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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 ذالِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ إِنَّ النَّارَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ مَا يَنزَغْ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجددُِشَّممسِ وَلَا لِقمَرِ وَسجدُ لللهِ الذي خَلَقَهُ وَسْجدُ للِلهِ الذي خَلَقَهُ إِ كُ تُم إِيياهُ تَعبُدُون فَإِن سْتَكبَروفََّينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحونَ لَ بِالليلِ وََّهَارِ وَهُمْ لاَا يَسْأمون. وَمِنْ آياتِهِ أنكَ تَر الْ الأرْضخَاشعَةً فَإِذا أَ زَلنا عَلَيهَا المأَهتَززَّت وَرَابت إِ الذي أَحْيهَا لَ مُحِي المَوْتَ إِهُ على كلُِّ شيءَيءٍ قَدير.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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذَانِهِمْ وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ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 وَضَلَّ عَنْهُم ما كانَوا يدَعونَ مِنْ قَبللُ وَظَُّ مَا لَهُم مِم محيس لَا يَسْأمُ الْ الإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيرِ وَإِمَّ السَّهُ الشَّرْرنُ فَيَأوسُقانَوطَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِيَـقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَتًا وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لي عنده فَلنُ نَبِّ أن الذيينَ كَفَروا بِمَا عَعملِلُ وَلَنُذيقهُم مِن عَذاابٍ غَال وَإذاَا أَن عَمن عَ الإِنسَانِ أَعرَضَ وَنَآ بِجانَِبِهِ وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُودُ عَ إِ